فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرآن قص عليك من أبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلٰى قُلُوْبِ الْكَافِرِيْنَ وَمَا وَجَدْنَا لَاكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِيْنَ ثُمَّ دَعَتْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسٰى بِآيٰتِنَا ملئه فظلموا بها فانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين